الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة أمة الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة الأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام لله إله له وحده محمد من تأمر وأشهد وأشهد عبده وتنهى خير أخرية شريك عن أن أن س و و ر عليه من ربنا أ في ض ل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على وأصحابه المستقام وأتم ومن شرعه رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحت ظلال ا ل س ي ر ة ا ل ع ط ر ة سنقف اليوم مع كل ا ل س ي ر ة مع جهاده صلى الله عليه وسلم لا تستغربوا ف ه ن ا ك فرق بين مفهوم الجهاد والقتال القتال ضرب من ضروب الجهاد فقد يكون الجهاد ب ا ل ك ل م ة وقد يكون بالصبر وقد يكون ب ا ل ط ا ع ة وقد يكون بالمال وقد يكون بالنفس وتعريض النفس ل ل ص د ا م القتال ضرب من ضروب الجهاد سنقف في هذه ا ل ح ل ق ة مع صور ومظاهر جهاد نبينا صلى الله عليه وسلم كان محمد رئيسا محمد للدولة وساهرا على ح ي ا ة الشعب وحريته وكان يعاقب الاشخاص الذين يجترحون الجنايات حسب احوال زمانه واحوال تلك الجماعات ا ل و ح ش ي ة التي كان يعيش النبي بين ظهرانيها الالماني بيرتلي سان تيلر في كتابه الشرقيون وعقائدهم أول ينبغي أن تعلموا معلومة سان كتابه الشرقيون اول ينبغي غزى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يعني ا ل م ع ر ك ة التي خاضها ن بنفسه ي سلم ب وحمل لواءها تسمى غ ز و ة والتي بعث فيها بعض أ ص ح ا ب ه تسمى س ر ي ة غزا في م د ة العشر سنوات التي عاشها في ا ل م د ي ن ة غزا سبعا وعشرين غ ز و ة عشر سنوات سبعة وعشرين غ ز و ة واختلف أ ه ل السير في عدد السرايا والبعوث التي بعثها ما بين خمس وثلاثين إ ل ى خمسين س ر ي ة في كم في عشر سنوات ل أ ن الجهاد القتال المسلح والغزوات ا ل م س ل ح ة ب د أ ت في ا ل م د ي ن ة في عشر سنوات تخيل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ر ت ا ح أ ب د ا يعني, بدأ يعني تخيل كم في ا ل س ن ة كم ربما في ا ل س ن ة أ ك ث ر من غ ز و ة و أ ك ث ر من عشر في بعض السنين أ ك ث ر من عشر سرايا أ و ل هذه الصور في الجهاد أ ن ه غير مفهوم الحرب جعل الحرب التي كانت ل أ ج ل النهب والسلب جعلها حرب م ق د س ة هو لا يستعجل القتال ولكنه يقود الحروب ل أ ج ل م ص ل ح ة المحاربين فمن وقف ضد ا ل د ع و ة أ و عاند ومنع انطلاق ا ل إ س ل ا م قاتله أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا و إ ن الله على نصرهم لقدير ثانيا قاد جهادا واسعا و ص ع مفهوم الجهاد جهاد الشيطان جهاد النفس جهاد الشهوات جهاد ا ل ك ل م ة الجهاد ب ا ل أ م ر المعروف والنهي عن المنكر أهجهم و ر و ح ا ل ق د س م ع ك قولك إن ل أشد ع ي ه م من م نطح النبل واصع ف ه و م الجهاد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله تعالى صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة الصحيحه واستعمفهم و الجهاد ثالثا أ ع ظ م جهاد قاده م ع ر ك ة الضمير ا ل إ ن س ا ن ي تحرير العقول و ت ن ق ي ة وتطهير القلوب ما جاهد ل أ ج ل أ ن يحكم إ ن م ا جاهد من أ ج ل أ ن يحرر ا ل إ ن س ا ن من ا ل خ ر ا ف ة و ا ل ع ب و د ي ة والخلود إ ل ى ا ل أ ر ض إ ن الله ابتعثنا لنخرج ا ل ع ب ا د ة من ع ب ا د ة العباد إ ل ى ع ب ا د ة رب العباد ومن جور ا ل أ د ي ا ن إ ل ى عدل ا ل إ س ل ا م ومن ضيق الدنيا إ ل ى س ع ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة هكذا علم أ ص ح ا ب ه الناس يا سلام يا سلام جهاده صلى الله عليه وسلم عظيم من صور الجهاد إ ذ ا خرج بنفسه وباشر القتال كان يفعل ك أ ص ح ا ب ه يقول أ ح د ه م انا علي ان افعل كذا انا علي ان اضرب الخباء يقول وانا علي ان اجمع الحطب يقول لاصحابه وكانوا اذا ارتدفوا يعني اترادفوا في بعير يقول لك رسول الله يقسموا على بعير م ع ه و ا ث ن ي ن يقول ل ن ت خليك ثابت نحن ا تبادل يقول ما انتما باقوى مني على المشي ولستما باحرص مني على الاجر انضرب في يده و د م و جرى ق ا ل ش ن و هل أ ن ت إ ل الا أصبع ب دميت وفي ي س ل ل ه م اصبع لقيت هل إلا أنت أ دميت وفي سبيل الله ما لقيت جهاده عجيب جهاد بمعنى ا ل ك ل م ة تخيل أ ن ا أ ح ك ي ك ح ا ج ة ع ج ي ب ة خلص ا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى غ ز و ة تبوك جيش ا ل ع س ر ة س ن ة تسعه ة ج ر ي ة في شهر رجب قبل موته بعام تخيل لما قاد هذا الجيش الجيش مشى م س ا ف ة أ ل ف كيلو متر من ا ل م د ي ن ة إ ل ى ج ه ة الشام عمر اثنين وستين س ن ة نزل المعاش ل أ ن ه ما عنده ط ا ق ة على العطاء اثنين وستين سنه يقود جيشا ل م ل ا ق ا ت ا ل ر و م خ ا ر ر ج أ ض ه و خ التي ر ج بقعته ا عهدها الجزيرة العربية إلى بلاد الجزيرة ا إلى ل ش ا م ي خ ت ر ق كل ه ذ ه ا ل م س ا ف ة يا السلام ا ل ل و ه ر س و ل ن ا ا صلى ل ل ه عليه وسلم ج ا ه د والله ت ع ي جاهد بها ل س ا ن ج ه د بنفسه م ا جاهد ل ه ب و ع ر ض ن ف س ه ل ل م خ ا ط ر جاهد بقلبه جاهد بحنكته و إ د ا ر ت ه جاهد بوقته جاهد براحته أ ع ط ى الجهاد م ي ز ة و أ ع ط ى القتال قيم ومزج الحرب ب ا ل أ خ ل ا ق هذا نبينا فلنفرح به ولنسعد ا به الحمد لله الذي جعلنا من أ م ت ه وجعلنا من أ ت ب ا ع ه أ س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا و ا ل آ خ ر ة طيب ا ل م ف ض و ب منا نشنو ا ل م ف ض و ب منا اول ح ا ج ة نعرف إ ن م ا جوعي لرزقي تحت ظل رمحي وجوعي للذل والصغار على من خالف أ م ر ي وما ترك قوم الجهاد إ ل ا ذل الجهاد بكل م ع ا ن ي ينبغي أ ن ن ح ي الجهاد فقها و م م ا ر س ة دي أ ه م ح ا ج ة الشيء الثاني علينا أ ن نستشعر معاناته صلى الله عليه وسلم وهو يقود المعارك والمعارك والحروب والحروب قال أ ه ل السير غزا بنفسه سبعا وعشرين غ ز و ة باشر القتال في تسع غزوات بنفسه ضرب وضرب وسال دمه إ ن ه جهاد عظيم حوربت لم تخضع ولم تخشى العدا م ن يحمه الرحمن كيف يضامه بل اقول حياته من اولها الى اخرها بيتمه والذي حصل له والمشاق والمتاعب في م ك ة وفي ا ل م د ي ن ة كلها جهاد اعذروني انني في دقائق حاولت ان اختصر جهاد ا ل سنين و م ع ر ك ة ضمير